بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى العالي واصحابه اجمعين قل رحمه الله ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الريح او عدد الحصى والريح ونحوه ثلاث ولو نوى واحدة الطلاق لا يخلو اما ان يكون بلفظ مساو للمطلقة كما سبق انت طالق أو أنت الطلاق أو علي الطلاق أو يلزمني ثم بعد ذلك ذكر المبالغة في لفظ الطلاق بأن يقول كل الطلاق ونحو ذلك وإما أن يكون التلفظ بالطلاق لبعض جزء المطلقة وإما أن يكون الطلاق وهو القسم الرابع لبعض جزء من لفظ الطلاق فهذه هي الأقسام إما أن يكون بلفظ معتاد مقابل المطلقة أنت طالق أو نبالغ فيه أو بلفظ يشمل جزء من المطلقة أو بلفظ يشمل جزءا من لفظ الطلاق القسم الأول سبق فالقسم الثاني هنا قال ويقع بلفظ كل الطلاق يعني لو قال الشخص لزوجته أنت كل الطلق قال أو أكثره بأن قال لها أنت أكثر الطلق أو أنت مليون طلقة أو مئة ألف طلقة ونحو ذلك أو بعدد الحصى مثل قال لها أنت طالق بعدد الحصى أو الريح بأن يقول لها أنت طالق بعدد الريح ونحوه مثل أن يقول أنت طالق طلقات عدد النجوم أو أنت طالق بعدد الجبال أو بعدد قطرات المطر ونحو ذلك قال ثلاث يقع ثلاث ولو نوى واحدة لأنه نتكلم بهذا اللفظ فإنه يقع ثلاث طلقات وقال أنت الطلاق ونحو ذلك وذهب الأحناف وهو قول المالكي الشفية وذهب الأحناف وإليه شيخ الإسلام وإليه ذهب شيخ الإسلام إلى الهنة تقع طلقة واحدة لأن مجرد هذا الكلمة كل الطلاق تبين وحده فلا يحتاج إلى زيادة ولقال أنت طالق عدد النجوم نأخذ واحدة هما بقي زائد وهو مخالف وهو طلاق بدعة زائد فنأخذ الواحدة ونرد الباقي ثم بعد ذلك ذكر إذا أوقع الطلاق على جزء من أعضاء المطلقة لأنه لو قال أنت طالقني كاملا كاملة. لكن لو ذكر جزءا من أعضاء المطلقة فذكر ذلك بقوله وانطلق عضوا مثل لو قال لزوجته يدك طالق، أو رأسك طالق أو قدمك طالق وهكذا فهنا تقع واحدة قال طلقت يعني واحدة قال أو جزءا مشاعا مثل لو قال نصف جسدك طالق أو عشر جسدك طالق أو ربع جسدك طالق تطلق حتى لو ما شمل جميع أجزاء الجسد قال أو معينا يعني أو جزء معين من جسدها مثل لو قال جسدك العلوي طالق أو جسدك الأيسر طالق تطلق قال أو مبهما يعني لو طلق جزء من جسدها مبهما كما لو قال بعض جسدك طالق أو جزء من جسدك طالق مبهم ما بينه أين مكان الطلاق تطلق وإذا طلق جزءا من جسدها لا يخلو إما أن يكون متصلا بها أو منفصلا عنها إذا كان متصلا بها مثل اليد والرجل والرأس تطلق كما في هذه الأحوال. وإذا كأما إذا كان منفصلا عنها فلا يقع الطلاق. وذكر هذا بقوله وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه كما سئتي. لأن هذه أعضاء لأن هذه منفصلة عن الجسد كما سيأتي. ثم قال بعد أو مبهما قال وإن قال جز وإن قال نصف طلقة أو وإن قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت طلقت أو طلقت كلاهما صحيح طلقت أو طلقت. هنا لو بعض ألفاظ الطلاق ما قال أنت طالق وإنما قال أنت جزء أنت طالق جزء جزءا من ذلك أو قال أنت نصف طلقة أو أنت ربع طلقة أو عشر طلقة فلو قال أنت نصف طلقة أنت طالق نصف طلقة تطلق فلو بعض اللفظ يكمل بطلقة لذلك قال أو قال نصف طلقة أو جزء من طلقة طلقت ثم بعد ذلك عاد إلى إذا كان اللفظ متوجها إلى جزء من مطلقة لكنه منفصل وذكر بقوله وعكسه الروح لأن الروح تنفصل عن بني آدم بالموت فلو قال لها روحك طالق قال المصنف لا تطلق لأنها مفصل عن تنفصل عن الجسد قال والسن لأنه وقال لها سنك طالق فالسن منفصل ينفصل نخلعه فنستطيع أن نفصله عن الجسد فلو قال سنك طالق ما تطلق لأن هذا السن ممكن أن يخلع ولا يلزم من قوله أنت طالق خلع سن لا بس مدام النهي نستطيع أن نخلعه نخلعه بعكس الأصبع نستطيع أن نخلعه وبعكس مثل الأنف ما ستطيع أن نخلعه وهكذا قال قال والشعر كذلك الشعر منفصل ينفصل عن الجسد فالشخص يقصره أو يحلقه فلو قال لها شعرك طالق ما تطلق ولو قال أهداب عينيك طالق ما تطلق لأن هذه ممكن أن تنفصل قال والظفر كذلك لو قال ظفرك طالق ما تطلق لأنه منفصل يعني لا روح فيه قال ونحوه مثل لو قال ريقك طالق أو عرقك طالق أو بولك طالق وهكذا هذه منفصلة لا يقع بها الطلاق آمان الله أعلم صلى الله سبيل محمد. يقول لو قال سمعك وبصر أو بصرك طالق قال يقع الطلاق ما تقول نعم لا. لا ما يقع البصر مفصل عنك لكن لو قال العين لذن نعم متصلة لكن سمعك ما متصل بك ها السمع والبصر أثر الصفر والصفه هي العين والأذن أثرها السمع وأثر البصر أيوة زي الشم أثر من أثر الأنف يعني الأنف موجودة نشوف شيء اسمه شم ما فيه أثر كذلك اللمس أثر يقول إذا قال لها دمكي طالق شو تقول أدري الله الد... لو قال دمك يطالق ليه ها اي نعم الدم هو مثل الروح عرفت الروح أصلا المذهب تطلق لأنها منفعتها شد من اليد والقدم في الدم مثل الروح نقول الصحيح إن ما تطلق في الدم ولا في الروح أنها تطلق في الدم وتطلق في الروح على خلاف قول المصنف. نعم لأنها يموت الشخص به. مثل لو قال الهواء الذي في رئتك طالق. مثل الروح يعني على القول المصنف نقول ما تطلق وعلى المذهب الصحيح إنها تطلق لأنها شد في المنفعة من اليد والقدم وهكذا